المظهر الخارجي بشكل عام مهم سواء للمرأة أو الرجل لهيك من لاحظة كتار بيلجأوا لعمليات التجميل اللي من شأن تصحح أو تجمل المنطقة المطلوبة لكن ببعض الأحيان تاخد عمليات التجميل منحى آخر وتعطي نتائج مغايرة عن المتوقع بشكل كامل خصوصا بحالة المبالغة بإجراءة وحلقة اليوم حلقتنا الأولى من برنامج سالب موجب عن عمليات التجميل بين الحاجة والموضة إضافة لنصائح عامة من الطبيب المختص بسرني رحب بأخصائي الجراحة التجميلية والترميمية وأستاذ الجراحة التجميلية في كلية الطب بجامعة طرطوس الدكتور سائر سلامي يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بكم بسعادة المستمعين وشكرا للاستضافة دكتور سائر بداية كفكرة عامة يعني عم نحكي عن الموضوع بشكل عام أي متى ممكن نلجأ للجراحة التجميلية من الناحية الطبية؟ بالحقيقة من الناحية الطبية نحن معنا ما فيها عمر معين نقول فيه لازم نعمل جراحة تجميلية أو ما بيصير نعمل جراحة تجميلية الحاجة بالجراحة التجميلية مختلفة أو الاستطباب إذا بدنا نقول هو مختلف تماماً عن كل نواحي الطب الأخرى فالحاجة هي شخصية تعود لصاحب العلاقة ذاته نفسه يعني المريض نفسه هو اللي بيحدد هو الذي يطلب هذا النوع من الجراحة بعكس باقي اختصاصات الطب اللي بيجيك المريض إما متألم أو يشكو من حالة مرضية تحتاج إلى تدبير أما هون مريضنا أو صاحب العلاقة إذا ما حبينا نسميه مريض هو يطلب شيء معين رسمي معين بزهنه يترى نحن قادرين نحققها إياها أم لا وبالتاني بنشيل فكرة العمر بنشيلها على جنب نعم. نحن بنقول أنه هل نحن بمقدورنا نحقق لمريضنا الرسم اللي هو بذهنه وهي أهم شيء أهم نقطة بالجلاحة التجمينية أنك أنت توصل لنقطة مشتركة بين اللي بتقدر تقدم ليها للمريض وما بين التوقع أو يعني الرسم بين الصحيح والرغبي كمان. بين الصحيح والرغبي كتير وهذا هو الأصداد باب الحقيقي وليس العمر العمر فيك تعمل الجلاحة التجمينية بأمان ضمن شروطه بأي عمر ممكن إذا نحن عم هون عم نحكي في حال رغبة المريض لما بيكون في حالة تقتضي التجميل تمام. يعني في حالة التشوه أو أثر حادث أليم هذا أمر مفروغ منه تمام. بعيدا عن الموضة اليوم اللي رح نحكي فيها لاحقا طيب دكتور يعني نحن طرحنا سؤال على صفحة إذاعتنا على الفيسبوك مبارح لنشوف شو آراء الناس بعمليات التجميل وأي متى بتفكر يعني أي شخص أي متى بيفكر يعملها طبعا اتعددت ال� رحبدأ بالآراء مع صديق الصفحة عمار اللي بيقول يسعد أوقاتكم أكيد المظهر الخارجي مهم لكن ما ننسى أنه الأهم الجوهر الداخلي فينا ورب العالمين خلق لكل دا دواء بها المعنى مغالاة مظهر بشع بحياتنا بالمختصر التجميل مهم عندما يكون خلل أو تشوه خلقي أو تشوه ناتج عن حادث لكن للأسف الشديد نحن مثل العادي أخذنا الجانب الردي وصار التجميل موضى هدف العبث بأروع صور الخلق الرباني عزروني لكن الحقيقة مرة يعني شو رأيك به الرأي جميل جدا وكلامه جميل جدا يعني نحن الكلام اللي حكيه هذا ملخص كل جراحة التجميل انت بتتمنوا ما يكون في موضع اتجاه للموضة بتتمنوا لا. يكون فعلا يقتضي الأمر هي للأسف يعني ما بنا نقول اتجاه للموضع نحن عايشين بعصر, بعصر العالم تماما كل شيء متاح نمط الحياة, الحياة صار مختلف كل شيء متاح لك المعلومة الاطلاع وبالتالي الناس لما بتبلش تصير على احتكاك مع ثقافات اخرى ومجتمعات اخرى شيئا فشيئا بالتدريج بتبلش تتغير شوي بعاداتها وشوي بتقاليدا اللي هي حافظها هلا ما بدنا نقول نحنا الموضوع المغالاة حتما الموضوع كبير وفي قسم فعلا حقيقة في قسم من المرضى بنشوف انه في عنده المغالاة بالطلب ب بأفكار أو بتوهمات حتى عن, عن الحالة اللي ممكن له بعد جراحة التجميل. فللأزف هون يعني الطبيب لازم كتير يكون يعني له دور بتحديد الاستطباب الحقيقي للمرضى اللي فعلا قادر يخدمهم واللي فعلا قادر هو يوصل الفكرة اللي يجو مشانه. تماما. قادر هو يحقق لهم إياها ولا لا؟ ويحاول قدر الإمكان يبتعد عن المرضى اللي عندهم يعني ما بدنا نقول مرض نفسي أكيد ما, ما بدنا نقول مرض نفسي ولكن اللي عندهم أحلام نفسية أو, أو توهمات نفسية ما نقدر طبيبنا يحللونها فبالتالي بيوقع هو وال وال والمريض بأشكال وبتصير ال الحكاية كتير مشربة يعني هذا الشيء اللي لازم يرجع على ذات نفسه نحن أكيد نحن ما بدنا كمان نهاجم هلأ يزعلون مننا صويا والشباب هلأ رح نروح كمان لرأي نبيل لأنه في عنده مجموعة من التساؤلات أيضا مهمة ولكن عطى رأيه بعمليات التجميل وقال لا شيء يعلو فوق الجمال وبالتالي من حق أي شخص لديه مشكلة وبحاجة عملية تجميلية تساعد إلى تصحيح الوضع أو الشكل الخارجي ولكن زيادة عمليات التجميل من شفط ونف وحقاً وتغيير الخلقة الإلهية أنا كوجهة نظر شخصية وقراري ضد هذه العمليات بالرغم من أنها قناعة شخصية وطبعاً عمليات التجميل تشمل الجسد والوجه بكامله لذلك هناك أسئلة موجهة للدكتور المختص فدكتور طبعاً. سائر عم يبدأ ويقول شو نسبة النساء والرجال يلي عم يعملوا عمليات تجميل دون حاجة إلى يعني لمجرد لبريسكيش هلا نحن بدنا نقول شو نسبة كأحصائية كأحصائية مع أن أحصائيات حقيقية شوي أنا بتصور هذا الموضوع يعود إلى الطبيب ذاته هل يقبل الطبيب أن يجري عمليات منه مقتنع هو بإجراء وشايف أنه المريض ما حيستفيد عليها فلذلك الأحصائيات أنا برأيي هون الأحصائيات تعود إلى الطبيب شخصياً يعني في كتير حالات بعرف أنا بتراجعني بالعيادة وحالات أنا بشوف إنه لا أنا مقتنع بالإجراء وبالتالي عندي يعني تصور إنه انا بعد ما بعمل عملية أنا ماني مقتنع فيها كيف بدي اقنع كيف راح يكون مريضي مقتنع فيها إذا أنا ما مقتنع فيه وبالتالي موضوع الأحصائيات ما بتخيل عنه إحصائيات لا عنا ولا غير عنا إلا إذا بدنا نأخذ إنه هو جراحة تجارية وأنا برأيي يعني راح نخليها هي ضمن إطار الطب ضمن إطار تماما. المهن العلمية وبالتالي راح نبعدها شوي عن التجارة فأيضاً إجابة وبشكل مختصر معنا أحصائيات حقيقية إنه قديش نسبة الناس اللي بيجروها بدون حاجة العلم، بس بتقلي لي قديش نسبة الرجال إلى النساء، بقول لك أكيد النساء أكتر أكثر، و... وبالذات بالذات عنها. يعني بتصور نسبة النساء اللي بيجروا عمليات بالمقارنة مع الرجال يعني بين 80% نساء و20% رجال. م -م. طيب كمان عم يوجه تساؤل شو مدى تأثير هالعمليات على جسم الإنسان وسكيولوجيته على المدى الطويل؟ هل أنا فيني جاوبك على السؤال بمنحني؟ على جسم الإنسان. إذا أجريت ضمن أصوله وضمن استطبابه فهي مثل, مثل أي اختصاص آخر في الطب سواء جراحي أو في الطب الباطني إذن ما إلى تأثيراته الجسدي، <تصفيق> تأثيراته على جسم الإنسان مثل, مثل أي جراحي هلأ تأثيراته السيكولوجية إذا مريض نجاي وبوعي تام واستطبابه أنا بشوف استطبابه صحيح وبالتالي راح يكون بالعكس التأثير السيكولوجي عليه بالعكس تأثير جيد جدا تزداد ثقته بنفسه تزداد آه آه احساسه بالحيوية أكثر أما إذا كان هو بالأصل في عنده تربية ما بيعرف شو بده في نسبة من المرضى بيجوا ما بيعرفوا شو بس عملنا أي شيء عملنا شو شو شايف شو شايف عندي عمللي هذا المريض أكيد راح يسوء حالته النفسية لأنه انت شو ما عملت له ما حتقدم له شيء يعني هو بالأصل ما بيعرف شو بده تماما هلا هون كمان هو صديقنا ايضا هون في فكرة طارحة كمان كسؤال يعني انو وصلنا لمرحلة اصبحنا نرى العديد من النساء او نجوم الغناء والدراما يتشابهون بشكل الخارجي الى حد كبير هل هذه الظاهرة صحيا في مجتمعنا صحية هالظاهرة اكيد لا هلا اكيد لا انا بقول لك يعني هلا الكلام مبالغ فيه قليلا <تصفيق> يعني انا حتى لو اردت كجراح تجمين أردت إني أعمل حالتين مثل بعضهم أنا أؤكد لك إنه أنا غير قادر أعمل حالتين مثل بعضه لا. لأنه كل حالة هي منفردي ومنفصل وأله خصوصيتها. وحتى بنيتها العضوي والتشريحي مختلف عن الحالة الأخرى وبالتالي أنا غير قادر إني أعمل حالتين مثل بعضه فبالتالي لما نقول كل الناس بيشبهوا بعضهم أنا بشوف إنه الش الشي... شوي مبالغ فيه بس لما بقول والله كل الأنوف حلوة <تصفيق> إذا بدنا نأخذ هالمنحة هذا إنه أنا أشوف كلهم في حلوة ليش لازم ليش ما يكون هاد بشع وهاد حلو بقول لك أي ممكن بس هلا لما نقول كلهم حلوين أحسن ما نقول شوي بشع وشوي حلو مهم. أما والله كلهم بشبهوا بعضهم يعني شوي الكلام مبالغ فيه تمام يعني هلا نحن اليوم ما منخاف لهذه الدرجة من عمليات تجميل بتأثيرها على صحة الجسم هذا اللي هو النقطة الأهم النقطة اللي لازم نحن نفكر فيها النقطة الأهم أكيد مية بالمية هي فرع مهم من فروع الطب واختصاص مهم من اختصاصات الطب لأنه هلا إذا بنشوف نحن بجراحة التجميل هلا يعني لازم شوي ناخدها بمنحة هي جزء بسيط من اختصاص كبير اللي هو الجراحة الترميمية اللي هو نحن بحاجته بغض النظر طبعاً. عن التجميل وبالتالي واللي عم يتعامل معك هو طبيب بالنهاية مم. وعنده قسم لترميم وتصحيح للخلل العيوب سواء خلقية أو ناجمي عن العمر مم. يعني نحن لا لا نقبل نعالج يعني خلل ناجم عن العمر، <تصفيق> نكسب شوية ثقة بالنفس، وما بنقبل نعالج خلل، أصلاً بلانف يعني بتصور أنا نفس الكلام، بس الشيء المهم بالموضوع أنه نحن نعرف مين الجهة اللي بدنا نستشيرها أثناء قرارنا بإجراء جراحة التجميل، إنه هل ال الشخص اللي عم نستشيره، هالطبيب اللي عم نستشيره، هل هو فعلا أخصائي وعنده خبرة ومتمرن ومتخصص في الجراحة التجميلية وعنده ال, ال, ال لتحقيق البدنية وعنده الخبرة بكل المشاكل اللي ممكن تصير وبيشرح لنا إياها بشكل واضح ومفصل. تصور هاي النقطة الأساسية؟ بالمموضوع. أكيد راح نتابع معك دكتور سائر بالحديث عن عمليات التجميل بين الحاجة والموضة ولكن بعض الفاصل. غرفة عماليات بخاف عليكي بعدها صارت مش بعدها تابعين معكم مستمعينا ببرنامج سالب موجب وعودي إليك دكتور سائر وعمليات أهل. التجميل يعني يوم أستاذ بجامعة ترطوس بكلية الطب فنحن اليوم ساعدين أنه عم ناخد معلومات مهمة وبتفيدنا وحابين نقدم لجيل الشباب اليوم وفي نصائح كتير رح ناخدها من حضرتك بالنهاي بدنا نرجع لآراء أصدقائنا على صفحة بشرة بتقول الله جميل ويحب الجمال ما في اثنين بيعترضوا على هالشي بس حلو نفهم الجمال بطريقة حلو وما نحصره بكم مفهوم جمالي وشكل موحد للخدود والخصر والشفايف وغيره أكيد كلنا مع التجميل لما يساهم بتحسين نوعية الحياة لشخص بيعاني من مشكلة خلوقية حقيقية أو حادث أليم بحياته يحسن نظرته لحاله وبالتالي يزيد ثقته بنفسه أما الشيء اللي وصلنا له اليوم ما مقبول الكل عم يسعى ليصير نفس الشكل صرنا بعالم مليان بالنسخ أو صرنا نقول هالشكل هيدا شغل هيدا الدكتور فهون فكرة عم وتقول إنه غالبا القصة بتبلش برغبة بتحسين شي بسيط لنفوت بعدها بحلقة غير منتهية كل قامت عملية جديدة كل بحتاجت لشي بعده يعدل يلي صار أو يحافظ عليه هلا هون كلام جميل فعلا ذكرته بشرة وهون منفوت على تساؤل انه نحن لما نفوت بعملية تجميل وصار عنا خلل مشكلة يعني بدنا نرجع نرمم من بعده صح. قديش فينا نرمم هلا حسب المشكلة اللي صارت نعم حل... في كتير مشاكل حلوله بسيطة وقادرين نحلها كمان بإجراءات بسيطة وفي مشاكل حقيقة مشاكل كبيرة وحلولة صعبة وبالنهاية رح تترك أكيد آثار دائمة سواء جسدي أو نفسي للمريض وهي من, النا... من, ال... من الأشياء الكتير يعني من حاول قدر الإمكان أنه نبتعد أثناء إجراءة عن يعني العمليات وعن الإجراءات الطبية اللي ممكن تعمل هيك آثار دائمي. مم. هلأ أنا بس تعليقاً على سيدي بشرة أنه عمليات التجميل يعني حكت كلام جميل. و... والمهم أنه موضوع زيادة ثقة بالنفس. بالضبط. هلأ موضوع زيادة ثقة بالنفس. هلأ إذا فعلاً نحن شفنا أنه مريضنا لما بنقدم له الخدمة الصغيرة وهو متوازن نفسياً وجاي بكامل رغبته وإيرادته ودون أن يبالغ م. يعني الحقيقة هي المبالغة بإجراء هي المشكلة, هي المشكلة فقط حقيقة فهي مشكلة للمريض ومشكلة للجراح والطبيب يعني أنا بحكي على تجربة شخصية لما بيكون عندي مريض بيجيني خلال السنة لشكايات شكايات متعددة أو عم يطلب أشياء متعددة خلال فترة قصيرة بصراحة أنا بلش اتراجع إنه يعني أهاد منه مو مو طلب الاستطباب الحقيقي اللي بيعطيني النتيجة الحقيقية وبالتالي وراح يعمل لي مشكلة لقي كطبي وراح يعمل مشكلة لحاله نفسيا وبالتالي أنا هذول المرضى بحاول قدر الإمكان ندرسهم بشكل مفصل ودقيق ونحاول ننصحهم إنه إنه في حالات فعلًا أنتي ما بتستفيد عليه. إيش فعلًا مهم فعلًا إجراء الدراسة النفسية طالب. مره مهم كتير بإجراءات التجميل حقيقة مهم كتير كتير, كتير و... و... للحقيقة يعني فعلا في حالات أحيانًا للأسف نحن عندنا يعني ما من الأمر السهل انك تطلب استشارة نفسية لمريض جل عندك ما نو طالب نفسيا هو. ولكن أثناء نقاشك معه بالذات بإجراءات التجميل تحس إنه في طلبات يعني مبالغ فيها وغير بانطقي فبتحس أنه لازم تعمل له استشارة نفسية وفعلاً في نسبة من المرضى بس للأسف يعني الغالبين عم تقدروا تغيروا بآراء هدول المرضى؟ هلأ هل أنا ما فيني أقول إذا عم بقدر غير بآراء هدول المرضى بس عم بقدر أنا ما أعمل لون شيء أنه بجوز بيروحوا بجهة تانية أو اكتفوا بالنصيحة بس بعرف أنه أنا في قسم من المرضى فعلاً ما باخد آراءهم ما باخد الاستشارة اللي إجو مشانه. وما بعمل مشكلة.هلا هيك بتكون جاوبت على سؤال بشرة بنهاية رأيها لأنه هاي. سألت إنه لا دكتور إذا طلب طلبت منك مريضة إجراء عملية مبالغ فيها وانت شايف فعليا عدم حاجتها ألا بتسوية أو بتقول أن أنا بحاجة.أكيد لا. لصالحي يعني أنا مشان ما أكون كمان. كتير مثالي، مهم. بالنتيجة رح تعود لإلي أنا، مهم. لأنه بعرف إنه هاي المريضة رح تتعبني كثير بالمستقبل. تمامًا، كمان عنا بعض الآراء عنا جوري اللي قالت أكيد الاهتمام بالجمال الخارجي بالنسبة للرجل والمرأة مهم جدًا، وبتتسابق النساء خاصة بهالأيام لعمليات التجميل، رجل. مع إنه البعض مو بحاجة للعمليات وأنا ماني مع هالموضوع إلا إذا في ضرورة لأنه ما لازم نغير بخلق الله عز وجل إلا لما يكون في مشكلة فعلًا تتطلب نجري هالعمل الجراحي. لا أنا تقريباً صرت تلأسئلة بنسألت عم, عم تدور حول مخوار واحد. يبدو فعلاً إنه الناس يعني. ترى هل الخوف هو خوف يعني شو بدنا نقول صحي فعلاً من نتائج عمليات التجميل ولا هو خوف اجتماعي أخلاقي؟ ما بدنا نقول خوف أو خشية أو احترام لعاداتنا وتقاليدنا إنه يا ترى هل عمليات التجميل حرام ولا منا؟ أنا طبعاً بنسأل هيك سؤال إنه هل هي حرام؟ يعني نحن بالنهاية بس يعني لازم نحط هيك فكرة بزهن مستمعنا حالياً ومريضنا أنه هي أطلاقاً هي فرع من فروع الطب نعم إذا لما تجرى أو عندما تجرى بشكل صحيح بشكل صحيح الصحيح وبالتالي هي مثل مثل أي جراحة يعني أنا لحضره بسر صغير يعني المريضة الشابة اللي بتجي عندها تشوه بسيط أو تشوه واضح بعضم الأنف أو بالأنف نعم. نعم. ولما بتعمل عملية وبنتيجة العملية بتكون مبسوطة منها، يعني أنا برأيي صورة تجاه ذاتها وثقة بنفسها مشابهة لمريض اللي عنده التهاب مرارة أو عنده حصات مرارة وعم يعاني منه كل فترة وبالتالي عمل العمل الجراحي واستقصر المرارة وخلص من ألمه وبالتالي تماماً. أداك خلصناه من ألم جسدي وهون خلصناه بجزء من فعلا مقاربة منطقية تماما فلذلك لازم أخذه كمنحة أو جزء من, من اختصاصات الطب وليست يعني اختصاص تكميلي او ترفيه هلا هو في قسم من ترفيهي لا لا ما فينا نعم في طبعا ما فينا نعم في بس في قسم كبير من الاستطبابات ومن الجراحات المجريه هي حقيقه استطباب طبي وتؤدي لنتيجه ان لم تكن نتيجه جسديه فهي نتيجه نفسيه تعادل تماما الألم الجسدي. تماما. هلا ذكرت إنه عم تخبر المستمع والمريض بنفس الوقت. طب بالنسبة للطلب أيضا عندكم في يعني اللي عم في ناس بتروح لهذا الاختصاص. هلا. هم بقش ولا. هلا أكيد هي الاختصاص حاليا مطلوب كتير. نعم. هلا عنا ب بالكلية بي بكلية الطب بترتوس. هلا نحنا بالطلاب طبعا هي اختصاص فرعي. اختصاص الجراحة التجميلية والترميمية اختصاص فرعي أو بنسميه ما تحت اختصاص. يعني no. فلذلك ما فيك تدخل باختصاص الجراحة مباشرة جراحة التجميلية مباشرة فلذلك طلابنا بنحاول نعطيهم المبادئ العامة في الجراحة التجميلية والترميمية يعني كيفية تدبير جروحنا كيفية تدبير تشوهات البلاد يعني موضوع التجميل كتجميل بنتركوا شوي للناس اللي بدن يعملوا اختصاص طلاب الاختصاص نعم. طب كمان بدنا نرجع لتساؤلات اخرى جديدة لسه ما طرحناها الا هيك سردا رشا عم بتقول ان الجمال كتير ضروري للمرأة والرجل. نلاحظ إنه من أقدم الحضارات كانت المرأة تهتم بجمالها وبمستحضرات التجميل لتعطي نفسها حالة الرضا وثقة بالنفس. ولساتوا مستمر هالاهتمام لوقتنا الحاضر. طبعا مع اختلاف المعايير الجمالية والآلية اللي بيتبعوها السيدات بهالوقت. وهي كرأي بتقول إنه هي مع التجميل بس بنفس الوقت مو المفروض أبداً نغير الشكل الرباني اللي وهبنا إياه رب العالمين. طب هون دكتور عم تسأل هي حابب تستفسر صحيح. عن موضوع البتوكس. البوتوكس. البوتوكس حقن هل بالوجه؟ يا ترى هل هي مادة صحية 100% وهل لها تأثيرات ولو تصغيري على صحة الجسم والوجه؟ لا أنا بس بدي أعطي لمح صغيرة على البوتوكس يعني إحنا ما ال البتوكس مادة دوائية معروفة. نشرح آلية عمله. إيه نعرف فهي مادة دوائية معروفة منذ القدم وكانت تستخدم طبيا وليس تجميليا في حالات تشنجات الأشفان تشنجات الوجه تشنجات العنق ومعروفة بال بال في في العصبي إنه هي مادة قديماً معروفة ومستخدمة. هي لم تكتشف بالصدفة ولكن لاحظوا أن واحد من آثارها هي معالجة التجاعيد اللي بنسميها التجاعيد التعبيرية الناجمة عن عمل العضلات التعبيرية الموجودة بالوجه. لمدة زمن طويل؟ لا، هذه كمان الفكرة لازم نوضحها. أنه مادة البوتوكس اللي هي عبارة عن زيفان العصية سامي. حقيقة هي سمية إذا أخذت بجرعة كبيرة فهي قاتلة ولكن الجرعة التي تعطى ااا بغرض الجراحة التجميلية هي جرعات بسيطة جدا إذا ليس لها سمية دوائية إذا أعطيها بجرعة تجميلية هلا هي تستخدم كمان بشكل كتير محدود في الجراحة التجميلية يعني في الوجه في السلسلة العلوية من الوجه وبالثاني مثل مثل أي دواء آخر لما بنأخذ حبة الأسبرين لما بنأخذ ال حبة المضاد خمس مئة و ألف إل عيارات وإل عيارات وإل مشاكل جانبية أحيانا عند بعض الناس فأذن هي مادة دوائية قد تحمل في طياتها بعض المشاكل أو الآثار الجانبية ولكن المحاسن الموجودة بالبطاط إنه تأثيراته مؤقتة <تصفيق> مهما كان التأثير سيء فهو سيزول بشكل تلقائي بعد فترة محددة هاي هي كفايس ف... سؤالها أنه هل لما تخلص المادي بيرجع الوجه للحال السابقة؟ يعود إلى الفترة ما كان عليه قبل حقن الوطوكس طب هون موقعنا بقصة أنه أنا بدي عن بستمر بحقن الوطوكس مرات ومرات بس ما في ضرر أبداً ما في ضرر أبداً <تصفيق> أنت يعني أنت صاحب العلاقة وأنت من تقرر <تصفيق> إما أنت استمر وعم أنتقف وقول خلاص أنا اكتفيت وما أدري في سؤال كمان منا عم بتقول بعد الثلاثين أم قبل العشرينات شو هو خلينا نحكي طبيا فعلا ننصح إمتى نصيحة لصبايا هلا هذا الموضوع يعني بدنا هيك نقسمه لشيء هلا بالنسبة للجراحات م -م. الجراحات فيك تعملها بأي عمر م -م. هلا شو عم بحكي شو شو الجراحات مثلا اللي نقصر التجميل نعم هاد في له عمر معين عندما يكتمل النمو العظمي في عظام الوجه نقول صار المريضنا أو الشاب جاه استعمل عملية بالنسبة لباقي الجراحات اللي فيها مثلا تشوهات الوجه أنا مو معقولي أترك طفل عنده مشكلة بي ب لا وقت متأثر لا مو بس بيصير صعب هو راح يشكله رد نفسي على آه. نفسي بالمجتمع وبالمحيط فبالتالي ما ممكن أنا أتركه لها بالتالي السؤال عام كتير. نعم. هلا أنا ممكن هي السيدة اللي سألت عم تسأل مه. عن موضوع البوتوكس. مه. هلا أكيد أنا ص شابي بالعشرين ما حتكون بحاجة بوتوكس. فأكيد ما هي ما هي ما هتطلب وما راح تعمله. إذا العمر الأمسل هو الحاجي أنت ما بيشوف مريض. تمامًا هي لقطة الطبيب. تماماً. تمامًا لأنه أحيانًا في بشرات يعني نوع بشرة قد تكون بتحافظ على حالة لوقت طويل تبلش تهرم أو تبدأ ما بلشتنا معه بعمر مبكي تماماً، أهو. حلو كتير الكلام، طب موضوع الفيلر هل هو هاي المادة نفس البوتوكس؟ كمدار؟ أو, أو غير مدار؟ أنا في شكلي ما بعرف إذا بتاعي، أنا عدو الفيلر. طب إحنا لازم نوضح دكتور نصائح طب رح نوضح أكيد، الفيلر الفيلر تعني كلمة الملء أو نعم. المادة المالئة، البوتوكس لا يملأ أبداً، البوتوكس ليس مادة مالئة على الإطلاق، هو دواء له تأثير عصبي يشل العضلات التعبيرية في الوجه وبالتالي ما في مقلوم تأثير مالئ للمكونات الوجه نعم. بينما الفيلر هو من تسميته هو مادة مالئة إذا تعطيك حجم هلا المواد المالئة يعني بدنا نخلي نقول كلمة بالسوق أشكال متعددة وأصناف متعددة ومنشأ متعدد أنا من أنصار إنه نستخدم المواد الزائتية كفيلر. كيف كيف نحن الله خلقنا خلأنا وعطانا احتياط كتير. تمام. يعني ال الدهون. من الجسد نفسه. من الجسد نفسه. وفعلاً. بهالشكل لا منحط مادي لا ما في عنا مادي غريب ما في تأثيرات جانبية و... وبنفس الوقت نتائجه على المدى أفضل. وأردنا نجعل الناحية الاقتصادي أوفر أكيد يعني ما أنتي ما عم تدفع مادي أنتي عم تأخذ منك و... تمام هلا باعتبار الوقت أرى بيخلص رح أكتفي بأخر رأي لأنه الآراء كتيرة وبتشبه بعضها نحنا كان بهمنا نوجه نصائح ونو... وفعلا نبين الحقيقة نبين شو التعليمات الصحيحة الخطوات الصحيحة نفهم بعض التفاصيل رح نختم مع رأي نور اللي وجهت تساؤلين إنه بسبب بعض التشوهات التي لا يمكن أن يعاد ترميمها وسببها أخطاء طبية تناجي مع انتخاذ موضوع التجميل كتجارة رائجة من قبل بعض الأطباء هل سنرى يوما ما قانون يتيح محاسبة ومحاكمة الطبيب المعتدي على هذه المهنة؟ سؤال كثير كثير كتير جيد وللأسف الشديد للأسف الشديد أن ما في قانون بيحمل المريض للأسف يعني بتصور الموضوع على منحين نعم قسم من الأطباء اللي بمارسوا نوع من الجراحة التجميلية أو الطب التجميلي. بدون ترخيص عم يكسبوا مرضاهم بعدة بي... طرق أحد هذه الطرق أنه تكون التكلفة كتير م... منخفضة الطريقة الثانية أنه ممكن يتعاملوا بطريقة التقسيط، وبالتالي حتى وبالتالي أنه عم يعملوا في كتير إجراءات <تصفيق> طبي تجميلية عم عم تصير بدون استطباب وبدون يد خبيرة المشاكل اللي عم تصير بعدين عم ما عم نقدر نلاقي ضوابط لممارسة هالميني لسبب انه نحن حتى يكون يعني عندنا مستند انه هالمريض صار عنده مشكلة ها. لازم يكون في شكوى على الاقل من المريض ذاته صحيح. من المريض ذاته ان انا صار عندي هالمشكلة هاي لازم راجع ما بدي يقول لنا الجهات القضائية على الاقل راجع نقابة الأطباء حتى النقابة تقدر بطريقة توجه ملاحظة أو إنزار أو بطريقة أو بأخرى للطبيب اللي قام بهالإجراء ولكن للأسف المريض اللي بيكون واقع بهالمشكلة هاي هو كتير حريص إنه ما حدا يعرف فيه ما حدا يسمع بقصته وبالتالي ما بنقدر ما ما ما ما نحله موجهة آخر سؤال وسريعا هل هناك من يشرف على المواد التي يتم حقنها في الجسم أكيد أو لا. البشرة؟ أكيد لا أكيد, أكيد لا. لا ما في حدا مشرف ولا إلا ترخيص للأسف طب باختصار كلمة أخيرة كنصيحة ورسالة حاببة أولى اليوم لجيل الشباب خلينا نقول بهمنا <تصفيق> هذا الجيل وغالي علينا تمام تمام كلمتين صغار جراحة التجميل جراحة كتير فني وكتير حلوة واللي بيشتغل فيها كتير جراحة ممتعة لما بيكون عم يشتغل فعلا متقن لإله وحابة كمهنة بس نصيحة للأخوة المستمعين ولا مر لا قبل ما يفوتوا لعن جراح تجميل قبل ما يفوتوا لعن أخصائي جراحة تجميل يسألوه أو حتى يشوفوا إنه هو فعلاً اختصاصي في جراحة التجميل هل هناك ترخيص بمزاولة مهنة جراحتي؟ سؤال كتير بسيط أو يطلع على على شهادته فقط تمامًا نحنا نتمنى نكون قدمنا فعلاً معلومات مفيدة ومهمة للأخوة المستمعين وبدنا نشكرك جداً بالختام <تصفيق> أخصائي الجراحة التجميلية وترميمية وأستاذ الجراحة التجميلية بكلية الطب جامعة طرطوس الدكتور ثائر سلامي شكرًا يا أيضا الشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة كنت معكم من ترتوسو على مدى ساعة ونص من الوقت أنا رابعة يوسف ومننسى فريق العمل اللي شاركنا لليوم على الصوت ميس سليمان رد هاتفي ميساء سلمان هندسي إزاعية روبا يوسف وبالإخراج صيبة سليمان صار وقت نرجع سوا مستمعين على استوديو أمواج باللادئية إلى اللقاء